انامن ين يسعون بين ايدين وبالامان بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري تحتي الانهر تجري تحتي الانهر خره وجن عظيم ذلك هو الفوز العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر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 ذانك هو الفرج العظيم يوم يطول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ضرنا نقتل باسم نوركم ان ترونا نقتل باسم نوركم فلنرجع ورا فَكُنْتَ تَرَى شَمْسًا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِشُرُور فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِشُرُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَلَكِنْ يَتَمَثَّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَثَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ سَجَأَ أَمْرِي وَغَرَّتْ مِنْ بِنَاءِ الغُرُور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ سَدِيَّةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هُمْ يَعْمَهُونَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَمَا نَحْنُ لَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَسُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَانَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَجِرُّ مِنْهُمْ فَاسِقٌنْ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بينا لكم الآيات لعلكم شاقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أدو كريم